إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما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 سائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أيت ما السال ذلكم تعظون به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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمِ وَيَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَا بالإثم والعدوان ومعصية الرَّسُولِ وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا, ليحزن الذين آمنوا وليس بضال شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا لَكُم تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفَسَّحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُزُوفَ شُزُوفَ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجىتكم الرسول اذا ناجاكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر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 إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم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 أَو هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أَلَا وَلَاءَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ وان الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وَلَوْ كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها